يقض علينا ربك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمره فإننا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سعوهم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 وهو الذي في السماء إله في الأرض إلى وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعذبه علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشهفات إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إنها قوم لا يؤمنون وصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون